A at Panie komisarzu! rahim komisarzu! Panie komisarzu! Panie Wa وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا وَاَسْفَلَ <تصفيق> سَافِلِينَ <تصفيق> <تصفيق> إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أجر فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْضُ بِالْدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ شباط تيل او الزائتون ار ايبن شباط